يا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اعزق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تهرق الارض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحي اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله اله اخر فتنلقى في جهنم ملومه ومسحوره الايات من سوره الاسراء السادسة والثلاثون إلى التاسع والثلاثين من السورة وكنت قد بدأت حديثا في شر هذه العيات والآيات التي قبل هذه الآيات وبدأت في تفسير هذه الآيات التي فيها توجيهات من الله سبحانه وتعالى وصايا لعباده يأمرهم أن يلتزموا بها وكنت قد وقفت في الخطبه الماضيه مع قوله تعالى ولا تخفى ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا في الخطبه انا تفرت تكلمنا عن ولا تخفى ما ليس لك به علم مفصلته في هذه المساله وضينت ما يترتب على ذلك من احكام في مساله القول وان الله سبحانه وتعالى يسال الانسان يوم القيامه عن كل كلمه قالها سبق ان ذكرت الاقوال من الكتاب والسوره تفيد هذا المعنى ما ينطق من قول الا لديه رقيب عتي وتكلمنا ايضا لمن فاتهم الاستماع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ان الملك يكتب كل شيء حتى اكل وشرب لان اي كلمه يقولها الانسان هو محاسب عليها تكلمنا ايضا لو تذكرون عن خطوره الكلمه في ميزان الشريعه الاسلاميه الكلمه لها ميزان في الميزان لها عظمتها ولها خطورتها فإما أن ترضى الانسان ويمكن أن يدخل الانسان الجنه بكلمه كلمه امر ان يقولها ودعت الشريعه الى التلفظ بها وايضا يمكن ان يدخل النار يوم القيامه بكلمه كلمه واحده نهيت الشريعه الا يتكلم بها وغينت ذلك وضربت الامثال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العليم فنقبل اليوم بحول الله وقوته مع قوله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بمعنى ان الله سبحانه وتعالى سوف يفصل كل انسان عن السمع وعن البصر وعن الفؤاد كما يساله عن الكلمة التي تلقاها والمسؤولية تدور بين أمرين يعني الله سبحانه وتعالى لما يسأل الإنسان يوم القيامة في قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كله لا يكان عنه مسؤولا يسألك عن أمرين أنك أمرت بأن تسمع بعض ما أمرت به يعني الله عز وجل في الكتاب سنذكر الآيات ثلاثة بثيث هذا المعنى انه امرك بالاستماع لاشياء كثيره جدا تسمع ونهاد ايضا اي اي ان لا تسمع المسؤوليه بتدور بهذا الامر سمعت كذا هل امرك الله او النبي اسلام بان تسمع ام هو من جنس ما نهى الله عز وجل ونهى النبي اسلام عن الاستماع اليه لا السؤال بيدور يوم القيامه لهذين الامرين كذلك بمساله البصر البصر ايضا تسال لانه لازم أجل امرك أن, ان ان تنظر وان تفسر باشياء كثيره جدا يعطيك الكلام مفصلا ونهاك ايضا ان لا تفسر الا سوليه بالدور هل افسرت ما قدرت أن, ان تفسر شرعا وهل لم تفسر كما نهيت هذا وكذا القلب فناخذ الان السم اللهوها السمع هي حاسه من الحواس التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الانسان ونعمه من النعم التي يسال عنه في دع قول تعالى ثم لتسالون يومئذ عن النعم يسالوك عن النعمه لانه ان السمع والبصر والفؤاد كله لا كان عنه مسؤول فدي نعمه الله بيسالك عنها وا هل شكرت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه والشيء هو, هو الشيء هل شكرت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه والذي جعلك مسمعه والابصار والافئده قليلا ما تشكرون فكرت عمل لك قليل ولو قليل شكرت الله سبحانه وتعالى على هذه النعم انت لا تعرف في النعمه دي بقى بعتبر النعمه ذاته والله يقول لك الدهنه شنو ادانا زي ما العاده قال ان الانسان لربه لكنود والكنود هو الذي يعذ المصائب وينسى النعم وفي نعم كثيره جدا الانسان قد لا يحتضرها مما انعم الله بها عليه في كتبوا ان النعم الا يكون عنده عماره وبعدين فيا كم صابق وعنده عنبيه ما ظلاله وغروش في البنك يقول لك يا ربونا انعم علينا نعم كثيره السنه انت يقول لي انا ما اداني اي حاجه كان ما اداني اي حاجه ولا حاجه كل كل ما فيه يقول لك ولا حاجه وكلك الله بنمس ما تصرف ولا اولاد طاردنا من, من المدارس ويقول مرعي انا واقعد احسب لك وانسى البصر وانسى السم وَيَنْسَى الْأَصِحَةَ وَالْعَابِيَةَ وَالْهَوَاءَ وَالْمَاءَ وَوَاءَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا قُصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوبٌ كَفَارٌ بابتد عددًا نعمة الله سبحانه وتعالى فذي نعمة الآن لو الله عز وجل سلب منك هذه النعمة النعمة دي لو الله بقاك أطرح ما في ناس طرح بشده لو سلب الله منك هذه النعمة نعمة السمع لو كنت تملك كنوز الدنيا كنوز الدنيا باجمعها قد داخله وقال لك مشيله مننت عشان تسمع ما بيشوف الناس ينزموا الله قصاير جماعه عندهم كده وما وضحكوا وهو ماشي جاي جاي فلو بتملك الكروز دي بيقطعها وغاليت تدفعها عشان تسمع بتقول شيلوها ما ما بقدر بسمع والله صحيح ما انتوا نعمه نعم لا تحصى ولا تعد فتحتاج هذه النعمة أو ابتدان إلى شكر هل شكرت الله سبحانه وتعالى؟ هل علمت قدر هذه النعمة وشكرت الله عز وجل عليها بما يستوجب الشكر في مجالة الالتزام ابتدان بما أمرت أن تسمع بما غلقت من أجله هذه الحادثة هل شكرت الله عز وجل وأطاعت الله سبحانه وتعالى بأن حققت معنى ما أمرت به في مقام هذه الحادثة بالزاد على وجه التحديد لا بد ان ان تعد الجواب ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان علما مسؤلا فالمساله الثانيه التي همنا ان نقف عندها ان سبب شقاء الكافرين في يوم القيامه لما تجرى القران تبحز ع الكسار انت بتقرأ القرآن تبحث عن الكافرين في جهنم وتبحث عن الأسباب التي أودت لهؤلاء إلى دخول جهنم تقرأ القرآن أنا أذكرك بالآيات لما تبحث عن الأسباب التي دخل أن الكفار النار بسببها سالجار طبطت بالسمع والله سيئ يطبط بالسمع بالسمع كيف يعني؟ ما كانوا ما بيسمعوا لما أمر الله أن يسمع كانوا ما بيسمعوا القرآن وقال الله ذاك الألحى سبيعاً تسمع القرآن وتسمع الحديث النبوي وتسمع الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال تسمع كلامه الذين دخلوا جهنم قال تعالى وَأَعْرَضْنَا لَجَهَنَّمَا يَوْمَئِذٍ لِلْكَابِرِينَ عَرْضَهِ سورة الكاف قال الله أبدأ الخاتين جهنم أعرض لهم جهنم ومدخلونهم فيها لماذا؟ الذين كانت اعينهم في رثاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع السر انت فاهم الكفار الله عز وجل قال دخلوا جحنم وعرض عليهم جنن وادخلهم فيها لانه كانت اعيوب في رثاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع ولا تستطيعون سماع معناها طرس الحاجات القران القران اللي هو وسيله الهداه على الرغم من سبحانه وتعالى يتكلم عن الدعاه بالذات والقران ده قال الله عز وجل رسل بالرسل وقال له تكلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل الفماره لقدر رسالتها والله يعصمك من الناس قال لي بلغ الناس القران ده والقران ده هو الهدى هو الذي ارسل رسوله بالهدى والحق ليؤثره على الدين كله ولو كره المشيخ هذا الهدى الذول بيعتدل بالقران والله تعال الهداه هو القران سما هدى ذلك الكتاب القران لا ريب فيه هدى المستقيم الذين كدوا من الاول من الصحابه ومن بعدهم يهتدوا بشنه مسير القران ده ربنا سميناه منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا الى اخر الايات فخلاد روح كف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرد في شأن المؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير القرآن هو سواب الهدى ذلك أي دول حين نعرف هل مهتدي ولا ما مهتدي حين نعرف الضال ولا مهتدي بنوزنك بشه تستكر من دخل الكمبيوتر حين نعرفك أنت من الضالين ولا مهتديه نعرفك كيف بندخلك الميزان ده الغدا ننزل فيك القران ده نشوفك انت مع يا تمه في قران ده قسم الناس اللي كده في الجنه لانهم عملوا كذا وكذا وكذا وكذا ذل بجنهم وهم من الضالين لانهم قالوا كذا وكذا وكذا هذا القران ولا قاعد تشرب اظن قاعد تشرب محاير يجد تشرب محاير ما تدفعهم كده والله زيد اذا بارت لي الدجالين ها والمتصوفه والزيق والضلال الذين جعل القرآن عباره عن حلمات يلبسك غريب نص كيلو ده ابوك الشيخ جبتها من وين لقيتها واقعه مستورهاتها لقيتها في الدكان لا لزوم نقول والله يا ابو الشيخ ده القرآن لا حاجه الحجب. حجبني من القرآن انت رجل مخك ده مقلب ده مقلب ده بتلك نص رطل ونص كيلو ما فاهم اي حاجه وتمسح للشيخ في قرعينه وتطبر اولاده بان ده مشله صوفيه وعام اللقل وقدرنا هؤلاء أهل القرآن وأهل الكسرة واللقيمات ومجرم ساكر يشرف لك بالقرآن لكن شقات ضد القرآن فلط فلط هؤلاء الناس الجماعة التي لم تشاهد منها أنها سبوك الشيخ زعير مرحيط أكتب ويعافي يبتع جرائد لو عافيه ما أبناء جرائد على صالب عاطل مهان نشون أنا ما بجي بأس من جريدة ولا بجيس مزاكر لدينا الناس عوالي والله عوالي. أكتب بأعو ودائنا سخلك من برض عليك قال انا عارفه بتجيب اسم بالله في سخن برضه هذول ما تاخلكوا في ورقه سابقه يا همزن يا همزن وهي الهمزه ولمزن في بعض الصحف الجامع ما الجامع وفي الفاتحه مربع خمسه والزلقه والزور ماذا الزول ياكو انت بتجي هنا عشان اوريك الزول ده منه. انت خايف مالك تعال هنا تعال لي حاصل وما اقول لك تاتي وبكون جايب لهم له المحادثه ده انا جيب اسمه خالص ما ردت على الشغله دي سنتين من, من اي عاطه تدري سنتين مش عارف شوف لك شغله ثاني ده لك كوره الطفل ده تتكلم فيه لاعب في فنان اما لما ثاني ثاني انت قال اي عاطه اللي بيجيب اسمه انا قيمك تشوف مفروض اجيبك اجيبك لكن لما قاعد اعطل سايق زول نكره ده تبقى علم عن طريق مين برده لا اقف اقف يا ده جالك إذا أعرفت ذلك نرجع للموضوع الكفار رفضوا أن يسمعوا لهذا القرآن نذنوا الناس بميزان الكتابة هنا. الطرق دي كلها الآن مذيك راجع الثاني هذه الطرق وهذه الجماعات التي حرفت تعملت بالدين كلها باته مع كونهم أن صار ماهدي مرر خط صار ماهدي ملغان مسكنوا صار ماهدي ما هذه تحريره اخر سلاك المعادي لا ما حرب الانجليز يا اطلع عبار. اطلع بره من الانجليز لسه الليت اخر المعادي لسه تابع الشيخ السكر بس لا لا في ابويا دول داين دول دجال اطلع بره من دجالكم كلكم دجالون اخ مسلم دجال بتاع مظاهرات داير يركب على الكرسي ايها الصلغهبه الشعل عاود على امه اسلام والقران بيكشف عن زيفهولاي يلا يا الكل نرجع للكفاه سبب دخول هؤلاء الناس ابو يسمع القران اي زول تلقاوه ما لما نتكلم نقول الله قال والرسول قال وشي نعلاتهم تعرفوا ده عيال والله ده اول ما نبدا هذا قال تعالى قالتوا احنا داتا بيمروا امروا عيان فتقعدوا فاضل مشكله تقول ابو خاكو ده نمل ابو يسمع القران وعارف القران ده ما بتاع معمول الهدا اصلا زي ما دخل فده غلبهم يسمعوه واي دول عيان ما بيسمعوا القران يمكن يسمعوا ولا ساكت يشغل بصوت القاري منال القراني ولا قياس سلام انا بحب القاري دي جدا وشايل له سبحه والله مشغل ويات الش ناس استمعوا اليها لكن ما بيفهم لكن لما نجي نركع على الايات السمع هذه ذاته يقولك ياخذ هو بيقول لو خديم الايات اللي جرتها يعني ممكن تجريهم في الايات يجرا لك واحد بصوت جميل جدا ايات ها تتكلم عن التوحيد وانت تتهز اه ولما انا ابو مش راعبه اهو دول وهابين احنا ما بعيدهم يود بعضوها ابيض القرانه ذاته يجرا لك ومن اضل يجرا لك بصوت جميل وده أنا. ومن اضلهم يد من طول الله من لا يستجيب ليله وبالقيامه وصوت جميل وهو مع انتوائهم يضلون واذا حجر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بهم عدد كثير تسمع لها الصوت الجميل ولا لا الليل الفاتح الله يصور ابرا انا اقوم بس اشرح الايه دي السماع من الحمد لله نحمده ونستعينه طبعا تراثباتوا لهذه الايه قال تعالى هو من افضل بيضه من دون الله ما لا سيبره الذي انت افضل مخلوق اذا بتسمع بتنادي برعي او صايد ديما أو بوكاشي أظل مخلوق إدها الآية قاية كيف يقوله فأقولوا يقولوا هابية يقولوا لي ما أخبر شوية من ذلك أنا صوت ما عندي صوتي دا بنجم البيعو دا بشرح لك بنقول لكن الصوت الرقيق دا المتعمل لا لا لا أما أنا عندي صوت تادي هو صوت القرآن لكن من زاولة التفسير من زاولة المعنى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فالكلام في البيان الكلام في البيان الجماعه دي تتخرج يتخرج به الخلوه ومشرك وده العطف اتأثر الانسان لما يطلع من الخلوه ويقول لك والله حفظت القران الحمد لله وكرمت ارضني شو هذا عند الشدايد بتتهدي ونقول يا اهل الله يا الله وفي طريقه امره منك الحفظ بعد ذلك لو في طريقه اطلعه منك واركبك بسطونه انت والجراثه <تصفيق> لانه الجراثه مجنون ها وهو صاحب طريقه منحرفه ما علمك التوحيد لان الذي علمك هو مشرك في نهايه المطاف فيبقى الكلام لنهايه في المطاف مبني على مسد وقالوا كل ما اقوله فانت اسمع الكلام يا اخوي بنتكلم عن ان السمع لسه مع السمع الكفار قلنا سبب دخولهم لجحنم انهم كان اضعف شيء ان يستمعوا القران واستماع القران اي بباب البيان ولذلك عارض القرآن كما قال تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَبَرُوا لَا تَسْمَأُوا لِهَا دَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْءِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِمُونَ النبا سألنا من كان بيقول للتوحيد وإذا ذكر الله وحدش ما أجزت قول ذلك ولما يجيب الآيات الجماعة كان بيقولكم يصفقوا يصفقوا صوتهم عالي ودقوا بالصفائع إن صحك العبارة ذلالين عشان يصرقوا الناس عن نفس الشغلال نفس الشغلال مرات نقيم محاضره جمزاء يبقى عصبي عشان بيقولوا المغاوس وقال يشغل لك النوبه قبل ما نبدا العجازه جابت ده كله عشان ما تسمع وبيسمع وبيسمعكم بتتتكهف ما بخلوا وذلك ده وقال ذلك كفر لا يسمعوا لهذا القران عرض انا بعتزم ورفضوا ان يستمعوا ومنعوا غيرهم من ان يسمعوا عشان كده بتتكلموا ان ما بسمع القران بس بيوعى بعض من الناس ما يسمع. وكانوا لا تصعون السمع في الراديك المواصلات العامه مرات احيانا بيكون في سواق محترم بيشغل القران بس ولا شرايط زي بتاعتكم دي في ناس اول ما يركبوا في مراكز الازمه لو سمعت صوت ده شويه انت ما عندك صوت ده في الراديك ده ما عند عنده عيالنا قران وكانت بيه ده أهل يورو ده أهل يورو جدا لقى القرآن لقى القرآن يأتنب نزل ثقية بالله أني ستلاحه حاجة ولقى القرآن فرّق والله صعب والله أعمال لين غرفك ما يسمع وابد الصد تشاكل الله كصائد الهبر ملو بالله أهل الصد شوية الهبر ملو لا حفر البيل جابون ملو البيل تغتسيه ليه أبداك أنت ولا أنفى النصيبة ده دين يا تلاجه الله عز وجل بالهبر ملو إذا هاي وشلون الخبر ومروا حفر البير هسه الذكر دهت اللي جيبها بابير والقران ده الذكر ولقد يسرنا القران الذكر فعلم متذكر لو لا تذكر بالقران سواء نوبات ها بنوبات وذاكر لي 20 عاط الكواريب مدعوق ب4 9 في 4 20 في 4 تدخلنا مع 4 تمروقنا بالاربعه لا ثلاثه غير الاربعه دي بتخش الجنه ده مجخ ثغر القران بيقول لك الله يكون في الذكر الحمد لله ذكرنا ذكر جد وين الذكر ساري الليل جرد جرد ده ذكر لا له مفرد ده ذكر خداتك يا بابا دي فنون شعبيه دي بدع والاعلامه القران اقرا القران وتتخلى عن قولي ان السمع والبصر والفؤاد كله لا يكن عنه مسؤولا اقرا سوره الذاريات المعقده على كل ما يلقيها فوجل ولما انزل من القيام خلي بالك الله عز وجل بيجيبوا الجماعه كيمان كيمان الملائكه تقبضهم مكتفين لا مقرنين زي ما قال لك القران بتاع النار ما بالمساكت مكتف في لعبه وروبوت ده اسه موضوعك منتهي ثكلك فؤادك يا ساده زي ما قلت ان يعني في سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا كنر رميتك في سقر في التفسير وقالوا طوالك تاكل جلدك ولحمك وعظامك انت لا جاتك نار زي دي في نار بتضربك ضربت لك يعني نص كيلو في نار اكبر نار والله ترمي بيار كيلو تلج ما في ما ممكن يقول معنى يضل لك ثلاثه ساعات هو قاعد في محله ما يضل لكن سقر دي رميه تكفيه كده جعله لا تبقي ولا تذل رميه تكفيه تاكل جلد في سخينه جدا وتاكل لحمه وعظام في جرميت الجرميت ما بعاد والمؤفه ما كتفه يبقى كل ما يلقى فيها فوج يبوك الملائكه كل ما يلقى فيها, فيها بعدين جاب له يرموه في جهنم يتكلم عن الكفار <تصفيق> وبيتكلم عن ان السمع والبصر <تصفيق> قبل ان يلقى هؤلاء في جهنم يسالون عن السبب الملائكه تسالهم عن السبب كل ما القيط بها فوزل سهله محذلتها ما يهنوا بها خزنه ملائكه ولازم شذات لا يصل الله ابوبرهم ما مافعله امرهم فبيذاهم بيقول لهم الم ياتكم نذير انت يا مشرك كنت بتقول عندك خدائد اذا الحجم وتفزانه اه بناديهم بناديهم خليت طاقه تناديهم اه يا افتكرت انه الشيخ بيعلم الغيب حاج التصوفيه دي بتزجنه بين بعضه ضرع ما جونا ما كلمكم رسول ما جاكم ناس كلموكم قال لكم ده غلط اعلام ياكم نذير الجواب قالوا بلا بلا قد جاء النذير جونا الرسل كلمو وجو جماعه الفتيحاب كلمنا وعملنا مشاكل ها فكذبنا قلنا لوهابي والله على بابك انا ما الدنيا كذبنا وقلنا ما ذا ماهو الشيء طبعاً أنت بعدما يقول لك ذا ماهو كلام الله زمان قبل أنه بعد ذا ماهو كلام كده الآن نقول لك ذا كلام بتعوى بيه قل القرآن قل القرآن الكلام هو الكلام يتغير تغير الشخصيات ويتغير اللم لكن يبقى المعنى كلما ألقيت يا فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قَدْ جَاءَنَا نَبِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ بِشَيْءٍ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَلَكِنْ قَتْلُوا أَبِيَهُمْ ضَلَالِيَّ والله إن احنا وعبطنا كان نفس يجنب ها كم شيء انت فهمتوه بس خلي روحك تمروا وقالوا وقالوا ذا الشيء وقالوا لو كنا نسمعه أو نعقله ما كنا بأصحاب الشيء فاترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب سعين السبب الذي أدخل هؤلاء جهنم أنهم ما كانوا يسعى رفضوا يستمعوا و هذا الشغل بتاع الأشيوخ لما يدور إضلت يقول أقول لك أعمل حسابك يا ولذين لا يروصي توصيني بجنون أعمل حسابك ملوها بي غير أعمل حسابين شلو يعني شعين لهم سكاكين بكتلوا الناس عندهم عصي لا هو أبتسمع لهم آه ما هو ذاك المشكله ذاك؟ امواات اسمع لهم والله قال لك اسمع فبشر عباد انك حر يا ذاكر وما تاب الحق اللي ما في الكذب والله بداك السبب الحاسم شنو فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعونه احسن اجل اسمع للقران اسمع للسنه وميز ذات أن عقلك عقل. انت فاهم كلامي ولذلك السبب وقالوا لو كنا نسمع او نعقل فكروا يا اصحاب السير فعترفوا بذنبهم فسحقا فاوخنكما وبؤدا لاصحاب الشيخ اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه الغفور الرحيم, رفو الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصابه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى لسنته إلى بدينه يتواصل الحديث لفقه الآية إن السمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا هؤلاء الناس عن الكفار الله سبحانه وتعالى بيّن من ذلك يكون فاق العقيدة وعقيدته خريبات كعقيدة المشركين كل عقيده الذي يدعو اليها المتصوفه بفكر مصوفي هذا الدخيل على الاسلام هذا الفكر المبتدع الذي ليس له علاقه مع كتاب الله وليس له علاقه مع شريعه الاسلام لما تكون بتاخد الفكر ديت وتكون صوفي كلامنا ده ما بتفهم والله صح ما بتفهم ليه لانه اصلا اداه غثه غريبه صاحب العقيده الغريبه هذا ليس بحرف حد شي صار وبالتالي الله عز وجل قال الناس ذهل المشركون قد يستمعوا بعضهم إلى القرآن ولكن لا يستفيدوا من السبب وذكر حال كثير من الناس اللي هو ما بتجرد عشان يسمع يسمع كي يعمل فين عند السبب لهم ويجيب ليوا الآية تخيل يقول لك كنت ووهبية لما ووهبية قال ووهبية خليهنا ما خليت ما ياخذ وضع شنو خليني ورا بي قلنا لك ما ورا بي شوف لك موضوعك مشكله انت بتناد غير الله ما مشرك ما مشرك لا مشرك دينا الدليل فيجيب لك دليل والدليل واضح انه مشرك لكن بيسمعوا لكن زي السبب تاعو مشكلتين ما بينترهوا فجوله قال تعالى ها ومن اضل اسمع لك خاطك هذا ومن اضل لما يدعو من دون الله ملائك تجيب له الى يوم القيامه وهم عند دعائم غافلون واذا حشر الناس قالوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين طب اولاد الايه الايه المغ ظل من, من من الانسان الذي يدعو غير الله مهر. وكانوا بعبادتهم يعبدون كفار بكفر وتجيب له الايه الثانيه وعيلات كده انت فاهم كلامي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان ذا سغروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين تجيب له وتجيب له رقمها لا لا رقمها 60 او 60 من سواد غض وتجيب له الاثره اسمع سامع والله و... و واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعى فليستجب لي واليوم لي علم يرشدون وجبلوا الحديث عن ابي سلمة عن عبد الله بن ابي قصد رضي الله تعالى عنهما كنت رذيفا نباه الله او كنت خلف نباه الله فقال لي هلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ احفظ اذا اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله لو ان الامه تبعت على يطعوك بشيء لا يطعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك ولو ان قومك كفر على يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك وفعت الأقلام وجفت صعبه بعد الكلام ده كله وسامه وقال لكم ما, ما قالوا يجيكم برود من السعودية قال لها لما يأتي زماني سأتي ماذا؟ الله عز وجل قال اتعالك وإذا كيه لهم اتتبعوا ما عند الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائه أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء صم فقمم ام ينفهم لا يعقل ما معنى هذا الكلام الايه دي جت للكفار الايه رقم 169 الثالثه او 30 بعدها وال70 بعد المئه من البقره واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله الرسول قال لهم كده نحن العاب بنكرر الكلام ده بنقول لك اتبع ما عند الله ايصادف بنظر انك تكونه صار سنة ولا خلاف ما, ما تحتاج انه انا مدعوك لانه تخوض عالي ولا ترجي وراي ولا الدلال اتبعوا ما عند الله طبعا دي خطوه واضحه قالوا بل نتبع الطينه عليه ابا نفس القضيه وحتى نزل له الايات لانه مشرك اعتقد الشيخ بقى لما الغب بدي على العقيده الوسطه الطافيه دي كله اثر في القران يقول لك والله يقول لك والله بقى تجنيه وهذه والله انا ابويا الشيخ ما خليه كان يوديني جهنم روح الله لعاده التواشيح روح النار جهنم ما بيشيلك فاتحه انت يعني كثير على جهنم قالوا ها بل نسرعه مع 2000 عليه ابا ورب سبحانه وتعالى قال او لو كان اصعب هذه الحجه انت انت بتتابع اباك تاجر ابوك ده غادي يكون ابوك الشيخ وغادي يكون ابوك الولده لانه اصلا ابوك الولده هو الصرك الشيخ ما قنا اسمعت راسه للشيخ عن طريق ابيه ابوه دقه جده فيهم مغلب قال له يا ولدي طبعا زي ما اعرف الاسره دي كلها سمعانين بوصيك تكون سمعان بعدين بقى البلد راح الشيخ غاب له بير دقه الجد دقه شهور في الولد مغلب ابوه نادي مغلب برضه مع ابوه دقه فيهم مغلب ركبوا الطريقه دي ولا اخ مسلم ولا انصار مهدي ولا بلاغاتي قال انت فاهم ان يابل بيه والشيخ وسبقه بعدك ابو الشيخ بل نتبعه ما البينه عليه ابانا ساكت. انت مش شاكد ها انت لا شريعه ابوك ده في خاطرك بعدين اولا كان اباهم اذا كان ابك ما غلط تمشي وراه او اي بشك ابوك أبو ببر أبو الوالدين او ابوك ابشك قلت لكم زي ما الله قال واضربك لا تمد يقول لا اياهم وبالوالدين احسنا صلى الله عليه وعلينا انا ابوك اسمح كلامي اروح معاي للشيخ ده اقول له يا دوره هو ايه اما اذا يخلي لي اولادي أنا ما أرى شيء بعض يقول ما أعطي منكم قل لا أنا لا أعطي منكم وإن تعمل منكم بلا تعرضنا عام وإن جاء ذاك على أن تشرك بهم ما ليس لك بعلمك فلا تطحوا ما وخاحبوا في الدنيا معروفة والتالي سبيل من أناب إليه ثم إليه ما تجعكم وأنبئكم بما كنت أدمركم أبو. أو أعيب الشاك أبوكم وإن كانوا بيزعب في ذلك كما قال محمد كل مولود يولد على كسره فابواه اما يهودانه واما ينصرانه واما يمجسانه العبد هذا دور كبير جدا في اضلال الاسره يا بقاك اخ مسلم يا بقاك نصراني اذا نصراني ولا يهودي ولا انصار ماضي وانت خليك حر اوعى الجماعه دي الايه اتكلمت عنهم واذا قالوا ان نتبع ما عند الله قالوا بل نتبع ما بين عليه اباءنا ولو كان اباءهم لا يعقلون شيئا ولا تدون جيل الا قال وما تهو الذين كفروا واي ذو يرد كلام الله بعد قدم له واظير وما جاب دليل يقول لك والله كانوا دينهم ده كفر خلاص يقول لك والله ابو اثدل ما خلوه انا بقدملك قران جرد الله تقول لا والله ابو اثدل ما خلوهم هذا اس هذا الله قال الكافر لأنه ذا كلامه الكفار ومثلوا الذين كفر هذا الذول دا كمثل الذي ينعيكم بما ذا اسمه أي ذول كافر دا مثلا أي ذول صاحب عقيدة مخ... م... يعني منحرفة مشرك مثل الله قال زيل غلمها زيل بهيمة وعند البهيمة ورقود معناه وقال أرأيت من اتخذ إله وهواه أفعا أنت تكون علي وكيلها لم تحسبوا ان اكثرهم يسمعون ويحكلون انهم الا كل عام بل هم ضالون سبيلا فالا بهي بقى الغرمات كفر انت لقيتك غرمات كفهم ما له قلب وما اول الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاءا ونداءا صمما بكمن عميوم فهم لا يعقلون يعني اذولك بالجمل والايات والاحاديث بعد اهلك يقول لك الله يا شيخ ما بطلين فالله قال زير رائع تعريبها رائع لما لما اشتغلها غرماية غنب يقولها السك تنتجي كده انشي الاب هناك سك ده مش كده من الغرماية ما بتفهم كلمة سك قلت لجتك غرماية انتحنتها قتلك سك معناها مش كده تبدأ مع الصوت الغرماية تبدأ مع الصوت لكن ما بتفهم ده نفس الجذية المشرب الذين عنده عقيدة في العقيدة الشركية ابن أبي غير الله ها وبيعتقد هذه التصوفيه دي الشيخ بدي الجن وبينفعوا ذر وماسك الكون الى هذه العقائد الخالبه التي نشرت التصوف في قصائد ذا الله قاعد يذل بهينه اسمع الصوت رغم انا ما اعتز تغرينا طاقه الحمد لله رب العالمين ولا ذليل لا اله الا الله ما بعرف لك هذا قام صم من بقم من او يهم فهم فهم لا يحكم ان سمعه وسوف يسالك معدن جل في ان تزمع نفسك ما لم تسمع وده برضه في تفسير الايه كما قال ابن عباس في باب المسؤوليه ان يقول الرجل سمعت وهو لم يسمع وده برضه في القواجلات اللي هو مثلا يقول لك يا اخي سمعنا الله الا الذن بتاعه الحافظه كفر الناس دي كلها وما قال قال سمعتها وهو قال سمعتها وما سمع قال له واحد ساكت وقال له ذاته ما سمع والكذب بيدخل دايما في انه قالوا وقلنا ومرات الواحد يقول لك سمع الكلام ده بيعضني ولا سمع ولا حاجه لكن صاحب صاحب هوا يريد ان يكذب لينشر باطله فده بعدين الله بيساله منه اذا سمع بنين واصل في فقه الايه اللي هي طوعين كان الكلام في ان السبعه الموجوده اللي سمتها لكن اللي بنواصله بنواصل في بقيه الايه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا في الخطبه القادمه بمحاوله اقوى في اقول قول هذا واستغفر الله لكم فاستغفر من كل ذنب انه الغفور الرحيم